وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوائق وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم الحساب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 وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ الْخُلَطَةِ إلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّلُ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 ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغين أحدا من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخو أن حيث أصاب والشياطين كل بنائه وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطون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 أركب رجلك هذا مُتسلُبًا وشراب، ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنِثْ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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له سادبين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 وَلَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ